يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وقال الطائفة شَادِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّامَ ذَٰلِكَ لَهُمْ يرجعون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهاج وابكروا يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله وما تخمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن لا أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الهدى هدى الله أن قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء قل إن بيد الله يؤتيه يشاء والله وافع عليم والله وافع عليم, والله وافع عليم يا بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ يَخْتُبِرُهُ رَحْمَتَهُنَّ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَاللَّهُ يُصْلِحُ لَا إِلَهَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ آمَنَ بِطَائِرٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ آمَنَ بِطَائِرٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ مَن يَتَّمَنُّهُ بِدِينارِ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَ قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون لا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ بلى, بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بُل الْمُتَّقِينَ لَا أُخَافُ بَاعِثَهُ وَلَا أَطْغَى إِنَّمَا أَخَافُ رَبِّي وَأَنْ يُخْثَى بُل الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ أولئك لا خانق قلهم إنم الذين يشتقون بعلله والمال ثمنهم قريبا أولئك لا خانق قلهم لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم لا يقال لهم في ذات عاتيه ودهم تلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم